يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يفارقون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ فَمَا مَعُونًا لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَن يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا